وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَ مَا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 ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه ۖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ لَّيِيْمٌ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصيه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ولا ادنى من ذلك ولا اثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا تَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ أَنِ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ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 واتيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتموا ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين الله تولوا قوما غضب الله عليهم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 حزب الشيطان أنا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين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 أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم, ويدخلهم جنات تجري من تحتها نهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله آئن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي لبصات ولولا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 تن على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما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 وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْنَا يَكُونَ دُولَةً دَيْنَ لَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا بَدَا وَلَا نطيع فيكم أحد نبدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ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 يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله وسهم اولائك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفاسقون لو انزلنا أنا على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لمثال نضربها آل للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة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 أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن تُم خَرَجُتُم جهادا في فِي سَبِيلِ وَبْتِغَاءٍ أَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إلَيْهِ الْبِلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمُ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا, ويبسطوا إِلَيْكُمُ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 قد كانت لكم إسوة حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ والذين إِذْ قَالُوا قالوا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ من اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ بكم. كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدى حتى, حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك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 وَلَنُهْم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُوَ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فئات الذين ذهبت ازواجهم مثل ما واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا يَأْنُكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم وَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفْتَارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض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 الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توزونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم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 بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فمن ظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هلذلكم هل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 فيها النعيم ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرات تحبونها نصر من الله وفتح قريب وهذا بشير يا نا قاد كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصر إلى الله قال الحواريون نحن انصر الله ف يَدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ صدق الله العظيم